الحبث الحبث ونحن على أبواب عيود الروس والأستاذ أود أن أتأمل معكم وأتحدث عن أبائنا الروس في الناس ان الذي يحب الشغده لان العترة يحب العكره بعض الاداء الرهبان زي انبل كن يصل لانب الصوي من دول ولكن خلينا لما نلاقي الناس بيحبوا الرقص ويتنططوا بيه افتكرت ازاي الحكايه دي ده لولا الرسل ما وصل إلينا الإيمان ولولا الرسل ما كنا مسيحيين ولولا الرسل ما كان هؤلاء الشهداء ولا هؤلاء الآباء الرهبان لكل دول سمرت الرسل يعملون أنا عايز أحبتكم سيط في الرسل دول لكي تكلبوهم في شفاعتكم متوقع ويد أي واحد يقول لك تتشتت على يقول لك اسم أي هدية منادري يجيب اسم الرسول من الروس عايزين نشوف الحكاية إيه حكاية أباءنا الرسول الجديدين أول حاجة عايز أقولها إنهم هم الأشخاص الذين اختارهم المسيح وأحبهم. إذا كان المسيح أختارهم وأحبهم ما تحبهم تأنتك؟ إذا كان المسيح أختارهم وأحبهم ما تحبهم تأنتك؟ المسيح نقامهم من الناس كلهم في ملايين الناس كانوا موجودين في وقتهم والمسيح ما اختارت غير ذوه لأنهم لستم أنتم الذين اخترتموني بل أنا الذي اخترتكم وطبعا ربنا عارف إنها وابتعت على أي أساس فكتب ليقول الذين سبق تعرفهم سبق تعيمهم الذين سبق وعارف عارف ايه وعارف ايه غيرتهم وعارف ايه نصتهم وعارف حدافتهم ليقول هؤلاء لعاهم ايضا وهؤلاء بررهم ايضا وهؤلاء مجدهم ايضا نحن نحب الرسل لان المسيح اختارهم واحد ليس لأجل فكرة الناس عنهم إنهم لأجل فكرة هو. يعني فكرة الناس عنهم إنهم ناس غلابة ومسكين وجخال ومسكين مش حاجة. لكن ربنا يعرف أولاده ومقاييس ربنا غير مقاييس الناس لهذا قال اكتاب ان ربنا اختار جهال العالم واختار ضعفاء العالم واختار المجدرى وغير الموجود اختار هذه الاواني الضعيفة لكي يملأها من قوته ويصير قبل القوة لله وليس لهم اختار بعفاء العالم ليخزي بهم الأخياء وبسهال العالم ليخزي بهم الحكمات المسيح اختارهم وما من كل نعم ومن كل حكم وما من روح الفدود فأفضح الروس الدول هواني يحملون الروح الفدود ويحملون نعمة الله وبرسة الله قادر رسل اخترهم النسيح بعد ليل الصلاة واخترهم كفاحث للقلوب والقلق وكفاحث للأفكار والنياد اختارهم من العالم كله لكي يكونوا سهوداً لها المسيح اختار هؤلاء الرسل من نوعيات كثيرة على سنة جيس اي واحد اول او صاف عليه. ثبث عليها لا كل نوع. اختار السهير والكبير اختار العالم والجاهل اختار القوي والضعيف. اختار يوحمد صغير اللي بيرتبوه في بعض الصور بلا لحية يعني شخص أمره شغير الشلم واختار بطرف الشيخ الكبير في الشلم واختار ناس متوسطين في العمر اختار بطرف الكياب الجاهل يختار بول أو شاول الترطوخ في الكيلسوف اللي تعلم شخص خدمي بالمالاقين اللي كان مذكور بقراعة الكتب الكثيرة اللي لما جميعا يعيروه عليله كثرة الكتب حولتك الى الهزيان يا شايد كان لدي المذكور بالقراعة والفلكتب اختار ده وده اختار الانسان اللي سمعته طيبة زي يوحنا الحبيب والعاصر اللي شمعة رديئة جاي ما تلاقيه تختار كل نوع والصحيح كل من هؤلاء الرسم لجعلك نحن نرى الرسم يمثلون التعليم الصحيح التعليم النقي الصالح التعليم التعليم المتميز والجد التعليم الرسولي لما الكلب أشناطير نبضت التعليمات اللاهوتيات سموه أشناطير الرسولي يعني ما لقولك كذا من كذا الكلامين اللي تعلموا على أي الرسل سموهم الآباء الرسولين نعم هذه الفتاة جميلة الكل دول تعلموا على يد المسيح مباشرة تعليم عام وتعليم خاص حضروا جميع عشاك التي ألقاها على الناس جميعا وكانت لهم أعداد خصوصية معا لوحدهم وماذا كل دمك الفاس معاهم أربعين يوم نحدثهم عن الأمور المختصة بالملكات فأصبحوا هم مصادر التعليم النقي، مصادر العقيدة مصادر الكحن العميق السليم لكلمة الله المخدر منين من نذكر واحد من النظر نذكر المصدر السليم للتعليم الكلثي والتعليم النقي. والسيد المسيح اختارهم وتلمزهم لكي يتلمزوا العالم كله وأحبهم المسيح أحب العالم كله لكن أحب دول محبة خاصة أحب العالم كله هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابن الرحيم أحب العالم وشارك قطاع العالم لكن دون الذات كنت ليهم محبة خاصة ما أجمل العبارة اللي وردت في أجيل يوحنا إذ كان أحبخ أسرطه الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى حب خشوتي أنا لما أشوف المشيخ أحبهم بالشكل ده أقول فأنا ما أحبهمش ليها مرافق ليهن حدث أباء من الرسل اللي أحضر من ذاته فحبهم سنياكل معاهم ويشرب معاهم ويمشي معاهم فحبهم لدرجة أن يغسر رجليهم فحبهم لدرجة أنهم أول أسخاص في العالم أعطاهم مجسد ودمه فحبهم لدرجة أنه قال أيها الآن اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونون معي حتى حيث اكون انا يكونونهم ايضا تتور المسيح التلب اللي يطلبها ان يعد معدود يعد معدود حيث اكون انا يكونونهم ايضا وأنهم انا معدل اهدت لكم مكانا وان مبيك اعبدت لكم مكانا ااتي واخذكم اليه حتى حيث أكون عنا تكونون أنتم عايزة وتوروا المسيح من حد بليهم مش عايز يترئهم ليترئهم هنا ولا في الأبدية ولما ستهم قوية مهنش علي برد قال لهم انا لا اترككم يتاني انا ارجع اليكم فاراب ستخرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع خرحة منكم التسير الوتيح من محبت ليهم صلا ثلاثا طويلة الى الآن من اجلهم وقالوا ايها الآب احفظهم في اسمك حيثما كنت معهم كنت احفظهم حقيتهم ولم يحلك منهم أحد الا ابن الثلاثة ولكن انا بالوقت سيبهم لك انت اللي تاخد بالك منهم ومزمد دركهم امانة للآب انما ايضا اللهم انا هبعد بس الروح الفجر وبس الروح الفجر وانا كمان هتين معاكم ها انا معكم كل الايام وإلى انقباء صحب ايه الحب الجبار اللي في قلب الهسيح نحو هؤلاء السلامين واليوم هيتم السمع اثنين او ثلاثة منكم هكون في وسطكم انا مش هتبكم أنا كنت أصلي من أجلكم لكي لا يقنع إيمانكم حتى من أجل بطرس اللي أنكره صلى من أجل الصلاة مخصوصة وظهرني ظهور فسوسي بعد وظهر لهم كلهم وأزال سفقهم حتى توم السكات قال له ها سعيدة والحق وقلم وذيكين ولا تكون بعد غير مؤمن بل مؤمنون كان المسيح لسببهم محبة عجيبة جدا وكان احيانا يأخذ اثنين ثلاثة منهم يعود معهم لوحبيهم فتر زي ذكر في عقوب يحن يجد لذة في بعض معهم قال كان يأخذ يحن يخليه يستكى على فتره يسمع دقات قلبه ايه يا رب الحب الكبير ده وحب خاصته الذين في العالم وحبهم حتى المنته لا اذا كان المسيح حبهم بالشكل ده يفقحنا من ذات اولى ده من من اعجابهم بالحجاب دي بيقول الكرفيلة اللي بيقولوا فيها خبرني يا يوحنا عن فترة الحمام احكيه وحكيته دي المسيح من محبته دي هم لم يحكي عنهم شيء. قال لهم حدث كثيرة جدا. اللهم لهم لا أعود بسميكه عبيد ذو الأصدقاء. من اللي يقول النتيج له الأصدقاء؟ هم هذو الأصدقاء هذو الصحابي هذو الحبيبي ذو الخصيتين لأكبر من كذا هذو الإخواتي. وأل مريم المقدالية اذهبي وقولي لإخواتي أن يذهبوا إلى البليل هناك يا رونا. حي المعاجل المسيح في الجهة بعد الايام من السلامين نسابه وقوله لإخواته عنه انه صار بكرا نفس اخوة كثيرين فأتمرهم إخواته فأتمرهم إخواته وكان معهم يجاوبهم عن اي سؤال مهما كان السؤال بين بعيث ولا كثير أي تلميذ عن لكم في مجالك الأحد نحن للأمحة والزوان عارف مثل الأمحة والزوان لكن التلاميذ يقولوا يقولوا يا رب اشرح لنا مثل الأمحة والزوان نقول لهمش إيه بس هذه الحاجات خفيفة دي نحن نشرح لكم ويزودهم في العلم والمعرفة نحن نحب الرسل لأن الرب اختارهم والرب تلمزهم والرب أحدهم والرب ملقاهم من النعمة ومن المواهب الثالحة وأعطاهم سلسان وقال لهم كما أرسله الآب أنا أرسلكم وقال لهم الأعمال التي أنا أعمالها تعملونها وتعملون أعجب منها يا رب الكفادي من تفتحكي بكفادي كده مش معقول كلامك يعملونها يعملون أعجب منها أعطاهم سلطانا على جميع الشياطين ليخرجوها، وأعطاهم نواهض الروح الصدق، الروح الصدق يحل عليهم، وأعطاهم المعرفة والحكمة والإيمان، وأعطاهم التكلم بالسنة، وأعطاهم الآيات والقوات والعداية، وأعطاهم إقامة الموتى، لبص من أقام ماي، أقام كبير. ولم تسقام الولد اللي وقع من الصلاه الصيف عندها المسامه تن باكثر من كده كان ذل الواحد منهم لما وقع على ان كان على ملي ابن الصيف والمناديل والعصائر اللي مربوطة عليهم لما تؤهل على واحد فيك وتخرج منه الارواح الشبيه ايه يا رب ده ايه اولادي انا هجيهم كل حال دل ابقنا الرسل انتم بتحب الشهداء ابقنا الرسل كلهم شهداء يحنى الحبيب عزبوه وراموه الزيت المغلو ملتك كريم لكن اخذ عذابات الشهداء كلها ومترك ماك شهيدا وبولس ماك شهيدا ويعقوب ماك شهيد كلهم ماك شهداء آباءنا الرسل دون عضوبة مش كانوا بيعملوا آحادين هم نفسهم عضوبة نحن نحب آباءنا الرسل كل الحب لأننا عرفنا الإيمان عن طريقهم لو ضاع فهاؤلاء كانت الكليسة كلها رائع لحنا نشي ربنا انه, انه بطرف درج في الموضوع وانه ماذا ان يطاع الله أكثر منا بلو جعب كنا بقنا الإيمان كان ينسلمنا جزيز هذا من الرسل كانت ليهم صفات جميلة نحذ من أجلها أي الحاجة سرعة الكتشجابة للدعوة الهية قيل عن أبينا إبراهيم إنه لما دعي أطاعه من الرسل دول لما دعوه أطاعه أنا أتصور مترس فأقوه أندراوس بالكفينة والمسيح يقول لهم خلقوا وراء ورائل أجعلكم الصياج الناس يجرأ إيه؟ كثير السخينة ويسيبوا الشلاك ويسيبوا أبوهم ويتيب مراته ويتيب الجنة كلها ويرق على المسيح وفي شغل انت مفيش شغلانة بعد كده شايلت مفيش عيلة بعد كده وفي شغل امه ولا أبو والأم مراته بعد كده مفيش بالربين النسيح هو غسل النسيح هو غسل موغوط ووزيطة ومسئولية وثلوث وخزينة وحصيل وفاسة المسيح في كل ما عقد رسل قال له كل شيء وثبع والوزيط والفلوس والمسئوليات والخزن ولا ليه اقول انا ورى المسيح بس دون انت فكرة الذين كانت لهم الدعوة حلو استجابة هلنها ورائي نتيج بالكلمة نتيج بالكلمة شاول الطردين اللي يتاول لماذا تبقهدني صعب عليك عن طرفة مناسب محتى ملك أكثر من جملة دي محتى ملك الترمين مطنعة أكثر من وربنا عمدين يسيد السكة اللي فيها وتروح عند حنانيا وزي ما يحصل لك دون نفس بالتجاب والسرعة معمدين مع ربنا ما هخدوك وقت التكتير والتدبير والتردد. واخنا لما بمناه واحده وفقه أكتير ربنا يرحم منه ومن مرض التفكير والمنطقة وما يتناك سلمه مرة واحدة واستنى عليها سوية ولما فكر ولما دبره ولما تاوره ولما اخد ايه من اله من السيد الاخر هذا بعض وبعدين فكروا ومستقبلي وحياة المالية و... واعمليه و والكنيسة تعجبني ولا ما تعجبنيش واللجنة اللي احناك تريح ولا ما تريحش انت بلانا طويلة لكن بالنسبة للرسل مفيز غير كلب وراه وراه جيد كل حاج جيد كل حاج مفيز منافسة مفيز منافسة يجري ورا المسيح وهم مش عارفين يستغلوا ايه على علا دلاته لما بنجيب أسيس بنقول الكنيسة الفلامية في الشعر على الفلامي وشك لها فجأة ترح تصفه بالمتر لكن التانيين هلما ورا وراه على كون على المجهول على المجهول يراك ربع رب على المجهول يراك على المجهول لا يعرفون لهم وزيفة لا يعرفون لهم جواب أمالي لا يعرفون لهم عملا محددا لا يعرفون لهم مكانا معينا أبدا مش مرة بمتازة احنا رق وراك ما اترى احنا جنش للشعب وراك والقلوب وراك للشعب وراك للألم وراك للمجهور وراك المهم المهندن احنا بس. وراك بس ومش يراك هذا الرجال اللي الصحيح سمى دل أباهم الغرف الذين خطاعوا ولم يسترفوا صرفا ولم يترددوا ولم يفكروا انهم يذهبوا وراء الله في الخدمة التي يعينها في المكان الذي يريده في المكان الذي يريده بعضهم رأحوا في بلاد بلاد كرثة بالأفيان وبعضهم رأحوا في بلاد جاءوا لحوم البشر وبعضهم رأحوا في بلاد ما راحوا من هنا راحوا في البلاد ما خدش نيمه واحده ملياك القادم بنجهز له كل شيء ونبعث لكن ده راحوا ما فيش حاجه مجيده ابدا سبحان الله اللي راعي الشعب الكرام وهم راحوا ما فيش شعب ما فيش شعب. راحوا البلاد في والسميه وبلاد امانية مثل الشعب مؤمن هم من هي الشعب وهم اللي هي نتائفية وهم اللي بنوها وهم اللي هي نتائفية وهم اللي هي المؤمنين وهم اللي هي كلمة الله هذا جبرود ده هذا جبرود جبرود يقر في لأنهم أشخاص أخياء في كل شيء خوة السلمة خوة الكراضة خوة الخدمة خوة الإيمان خوة الآيات والعجائب خوة الشغفية فيهم كل أماع الخوة دي إن ستنالون حوة. متى حل الروح القدس عليكم وفي المحزن تكونون لي شهودا أنا يحيب جعب بعد أن أخذوا حوة من الله وكان ملكوت الله ينتشر بحوة اللبن لا تبرحوا ورسلم حتى تربسوا حوة من الأعاد حوة الكلمة المعزة يلقيها بطلق يقامن بيها ثلاث ثلاث ايه قوة اهدي ثم الثلاث ثلاث يقود يبقوا مسيحيين لعزة يتبقى قوة اهدي قوة الروح القدس، قوة السلاة اللي كانوا يصلي فكانت تتجعجع جدران المكان اللي هم فيه من قوة السلاة قوة المعزدة ان بطر في يحن الى اراضي الاعراض يتوق حسنة على باب الجميل على باب الهيكل قالوا ما عنديش حاجة جهالة لكن انا عندي اسم يسوع المسيح بقوة اسم يسوع المسيح بقوم حام ومسل وين حواليه تتلف حواليها قالوا ما اوعى تتفكروا بقوة مع تقواني بعلمها زياني ده يسوع المسيح اللي انتو سلابتوه وقتلتوه في قوة نزغى ببرة اتضربوا والجلد واترموا في السجن فخرجوا فارحين لأنهم كتبوا مستأهلين أن يهانوا من قبل اسم وخرجوا من السجن يكرزوا الكلمة الله وتألل السجن معنا فيهم هذا على المنفعال قوة تجيبوا الاسم ده كان على نسانكم قاللهم لا ينبجع نساء الله أكثر منا لنحن لا نستطيع اللي ده ما نتكلمش ما نقبلت من نتكلمش هم نتخلم هم نتخلمه لأدريك ايه ده لك برده لا كبروك قمت لأباء الرسل بك قوة تخلق الشياطين قوة تأمن بعد ذات قوة ليها آيات قمت تتخلم بأي سبس هذه القوة التي كانت لأباء الرسل نساك الثلاثين سنة على خمسة وثائتين سنة كان السلامة ربنا انتصرت من اليهودية الى الكاميرا إلى الجديل الى انطفيا الى اسيا الصغرة إلى بلاد اليونان الى اساليا الى اسمية في الشرق الى الهند الى بلاد مديني النهرين جنوبا مصر الحبث وقيل حتى لا لما الخديث الأنبى عن طن يتجاره والخديث مكريس الكبير وقعد يتغل قال إن قوة عظيمة مِنْ من هاتين اليدين فجالك بالنسبة لأباء من الرسل كَانَتْ عظيمة كانت تخرج من أبكار هاتين يومي في هو وائد الوالي وما من عن البر والديونة والسعب فارسعد الوالي الوالي ارسعد مني من شخص يتسلم بالدكالات الوصاد وائد ارسعد اغرباش الوالي عن مؤسع من ايها الملك اغرباش بالانبواء عن الاعلى بالنسبة هل بقليل تقنعني ان اطيره بشيحيه هل قليل او بكثير كنت اصلي من اجلك ومن اجل كل الناس انكم شبقوا جيد معدى خالق هذه القيوم كذا ده بيكلم مين بيكلم الرجل اللي فيه مسيره بحقه بالرجل المتشلسل حقوة من اللي بحقه ما قوة لهم أيضا قوة الإقناء قوة الإقناء قوة الكلام ليس في القوة الجرسدية ولا القوة العالمية إنما قوة الروح القدس العامل فيه نحن نحب أداءنا الرسل لأن كلمة الرب كانت في أقواه القوية وفعالة وعالية وكانوا يستطيعون أن يغيروا النقود وينشروا بينهم. نحمد آباءنا الرسل أيضا لأن كانت لهم غيرة. وحماس عليلة جدا غير وحماس مونس الرسول يقول من يضعف وأنا لا أضعف من يكتر وأنا لا ألتهت لما يشوف واحد فاتر كان يلتهت يقول أخلص على كل حال قومه مع اليونان كيوناني لكي اربح اليوناني مع اليهودي كيهودي لكي اربح اليهودي مع كل احد ككل احد لكي احلص على كل حال قوما ايه غير الجفارة في السجن يكون بيكتب رسائل هو في السجن برد السجن يكون هو بيوعظ برد يعني مزجون ليشتغل سليق ليشتغل غير الجفارة يقول عدد سراكم علي كل يوم والاهتمام بجميع الكنائس ايه يا مونة جميع يقول انا أكثر من جميعهم ولكن ليس امد لكن نعمة الله اللي بتشتغل فيه خير مقدسة عزيزة اسم ربنا على السبب في كل وقت في كل مناسبة ما من نقوله في قلتي يؤمن اقرأ في وقت مناسب وغير مناسب اسم مثلي على الجامع الرسول يقعد مع رجل الكشافي يشرح له دجنته يكلمه عن الايمان ويصيره مسيح نور الرسول يقابل اللي في السجن بتاع فلستي يكلمه عن الايمان ويصيره مسيح يا حسات تاكلي من نجلة في المنزل غير مستخدم اسم ربنا على أكواب اسم ربنا على أكواب حتى في السور حتى في الجنسة لو يحمى راح المنزة حولها السمى تانية المنزة لذول الدب هذه الغيرة المقدسة التي جعلت كل دقيقة من دقائق حياتهم سبب بركة للسمية وسبب بركة للعالم وكل دقيقة كانت تقتدر كثيرا في فالقة نقول يا رب يوم من أي نجول في فيه يوم الدين ساعة من ساعة جول. جفار بأ كل دقيقة بيستغلها من أجل ربنا وكانوا من يلقسوش أبدا لا يلقسونا إطلاقا يولي طرح بلاد منهم فقعد يتلمهم فجأت عليه قالوا علي ماذا يريد هذا المهزار أن يكون هذا المهزار هو بنفسك من قلوله ماذا يريد هذا المهجار ان يقولوا التريعوا عليه قاعد يتلمهم عن القيامة قبله سنسمع منك عن هذا ايضا يعني مش نعرف الكلام ده ترهي يعني ماذا يقولك قبل يتكلم لغاية لما تلعب واحد بس اسمه ديونيسوس دي الاريوباهي من الوعظة الطويلة دي ومن المناقشات ومن الحكمة وكلام تلعب واحد البركة عظيمة وإذا بده ينسلس الأريباغي يصير أول أسكة لأسينا مجمع صح مجمع مجمع فهذا ما كلها كله عميسي هاي بشكل بشكل الرسل كانوا بركة من العالم كله يستغلون بخوة بروح بإيمان بعقيدة كانوا أمنات في الخدمة كانوا أمنات في الخدمة كان عندهم اضطرار على خدمة كان عندهم تفكير في خلاص النقش لم يهتموا بالشكليات، إنما اهتموا بالجوهر وتعبوا من أجل هذه الخدمة جعب كتير جدا احنا بيعتد بنكرم الاباء الرسل لكن في ايامهم لبول السم بيقول ان احنا ننكم وصلنا بلا كرامة وبعدين نشرح خدمته سيقول بمجر وحوال لتي حسن لتي قريب وإنه في كل شيء لا تنغير متبايضين متبايضين متحيرين لا تنغير يائسين متصابين لا تنغير متروكين متروحين لكن غير هالين عاملين في الجسد كل شيء إماتة الربي يسوع، لئن يسلم دائما للموت من أجل يسوع لكان صفر حياته في جسد المائل بل بالاستناد، لئن بالاستناد لئن بل في كل شيء نظهر أنفسنا كخدام لله <تصفيق> في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات. في بيقات في ضربات في سجون في اصرابات في اتعاد في اثار في اسوان في قوة الله بمدجة هوايا بسيط حكم بسيط رديل كمجلين ونحن صادقون كمجهولين ونحن معرفون كاجمائتين ونحن نحيا كحاجانا ونحن دائما فرحون اصرار على خدمة وشعب فيها وشألين لمهار واحد زل يقوله تتكثر بجيه السفينة جلد حتى ظن أنه مات رجل والكفره مات يتبوه لشعب في البره والبحر من أعداء من أخوة شجبة من جنس من زر جنس, جنس ولكن زل صامدا يعمل عمل الرب وتحقق فيه قول الرب سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجله نحن نحب هؤلاء الناس لأننا نحب آلامهم من أجل الرب تألموا مع الرب وتألموا من أجله وتمجدوا معه وكان الموت يعمل فيهم كل يوم من هناك الرب يسوع في أجهدهم ومع ذلك ثمدوا حتى أكملوا رتالك نحب فيهم احتمالهم ونحب فيهم شهادتهم للرب أنهم وتكونون لي شهودا وظلوا شهودا للرب الى اخر لحظة من لحظات حياتهم ومع كل هذا كانوا متوابعين جدا كانوا متوابعين مطرس الرسول لما جمعوا يسلبوه قال انا متحقق اصلت جاي الرب انا اصلت منكس الرأي لان الان كان خاطئ انكرت المسيح قبل كده فقال اجيب منكس الرأي رأيك تحت مولت الرسول قال في أنا أول الخطا أظهر المسيح فول أناه وقال أنا الذي لست متحقا أن أبعى رسولا وقال آخر الكل ظهر لي أنا فأناهي مستحق وما عندك من حقهم أنهم يوضحق الرسول عرصة لعرصة يوضغ فقال اكتب اليكم انا بولي الذي هو في الحضرة زليل وفي الغيبة متجاسر عليكم اللهم لهم اكملنا بعيد بكتب لكم متجاسر عليكم لكن في الحضرة برقى زليل ولما به ينزر اهل افكت اللهم ثلث سنوات كنت بينكم لم أثر عن أن أنجر بدموع كل أحد بينجر بدموع نجد السلطان نجد عنق نجد كالترة ينجر بدموع كل أحد ولما جاء يكلم على أنسيمة العدل قلد ابني الذي ولدته في قيودي اقبله نظيري جيد الزبط يعمل عات في اكتداء ينتسبون العمل لله وليس لأنفسهم يختفون لكي يظهر المسيح ولا يطلبون مذبا لأنفسهم أبدا لألك مجهولين كمذلين عات في هذا الاكتداء وعات في حب عميق لكل أحد القديس يحن كالنسان للحب ويكلم الناس عن الحب ودولت الرسول كتب كورنسس الأولى 13 عن الحب ونكروا الحب وصلنا وأحبوا كل أحد وخدموا كل أحد لكي يوصلوا كل أحد للهفير استموا بالنفس الواحدة ليلة الرسول لما تقرونه في في رمية السبتاتر تلقوا عبارات الحب اللي بيبعثها للناس اللي بيسلم عليهم ولذلك لما كان في ميليكس ومن ميليكس أرسل إلى أكسس والسدعة كهنة الكنيسة وقال لهم أنه دي آخر مرة سوف لا ترونني بعد لأنه كان عارف أنه سيستجد من أجل المسيح يقول السفاد توقعوا على عنقه وبكوا. ولا سينا من أجل السلمة التي قالها إنكم سوف لا ترون وقت بعض على عنق ودكوا كان بينهم وبينه حج جبار عظيم المسيح أقامهم رؤساء للسريكة ولكنهم كانوا قلوبا محب للخنيسة وكانوا آباء للخنيسة ولم يستخدموا سلطانهم قط في, في يوم من الأيام يستخدموا الحب والنفس والعبارة الصيدة والكلمة الحلوة والشعب من أجل النفس هؤلاء هم آباءنا الرسل الذين سنعيد لهم يوم الأحد المقبل الموافق خمتة أبيب 12 يوليو ولا تيما اكتشاد الفديثين بطر الشهور نعيض لهم ونشكرهم لأنهم تعبوا لكي يوصلوا الإيمان إليهم نعيض ليهم ونعترض بجميلهم ونقلق قلياتهم وبرقتهم من أجينا ونقلق <تصفيق> إلهنا المجد فائل إلى الأبداة.